إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدولي وعدوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إبتمشي أختك فتقول هل أدل لكم على ما يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجِيْنَاكَ مِنَ اللَّهِ مِوْفَتًّا كَفُتُنَا فَلَا بِفَتْسِنِ نَفِيْ أَهْلِ مَدِيَانَ ثُمْ مجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه ضغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا أو أي يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل